لا القرآن الا الله مِنَ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه. فسوف يأتي الله بقوم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 يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلاعيم ذلك فضل الله ذلك فضل الله يأتيه من يشاء والله واسع عليم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 لا تتخذوا الذين تتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله يا قوم مؤمنين وإذا ناد إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا إلا أن آمنا بالله وما لَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِعَهُ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُم بِشَرٍ مِّعَ ذَلِكَ مَثُوبَةً عند الله؟ اللَّهِ ما لعله الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطغوت أولئك شرهم كان أولئك شرهم كانوا وأضلوا عن سواء السبيل وإذا جاءكم قالوا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 لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم وَلُعِنُوا بما قالوا بل يداه مبسوطة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 كلما أوقدونا رل الحرب أطفأ أهل الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا دخلناهم ولا أدخلناهم النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم لأكلوا من فوقهم ومن لا تحت أرجلهم لا أكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمم مقتصرة وكثير منهم ساء ما يعملون.